اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والمعجزات سمت فوق القول. المعجزات سمت فوق العقود المعجزات سمت فوق العقود فلا جن يعيس الرهاء في الكون أو بشر وتلك معجزة المختار معجزة المختار كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر وتلك معجزة المختار وتلك معجزة المختار وتلك معجزة المختار كرّمغو بها إلهنا عظيم الشهادة. نامي متبذر فللهواء غواؤ عند من نعرف وللمكان مكان عند من نظر فللهواء غواؤ عند من عرف ولا المكان مجال عندما النهر يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة النهر لا فللهوى هوى عند من عرف وللمكان مكان عند من نظر وانما الله جل الله نظم محل في طيبه